تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر النا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثال ذرة خير يرى فمن يعمل مثال ذرة خير يرى ومن يعمل مثال ذرة شر يرى